قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأَمَّا مَنْ غَيْرُ مَلُومٍ فَمَنْ بَغَىٰ فَتَغَرَّىٰ آلِهَتَكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هم على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 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا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 لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك